أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله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 اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدا بال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا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 زين لِلنَّاسِ حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذهب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والله عنده حسن المهاب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة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 ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين اوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم وهم معرضون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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء إن قدير تولج الليل في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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إن إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقِيهِ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ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 وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رأف بالعباد قل إن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 فلما وضعتها قالت رب إِنِّي وضعتها أنثي والله أَعْلَمُ بما وضعت وليس الذكرك لنثي وَإِنِّي سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها جزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله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 رائِكَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيَى, الله يبشرك بيحيي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ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 واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي ولبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين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 إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أن قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله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 وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ من رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا جِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَشَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنصادي إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنصنا زلت واتبعنا الرسول فكتبنا بعد الشهدين وما كروا وما كر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عائشة متوفيك ورافعك اليا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة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 وأما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جِئَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَهَنْفُسَكُمْ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ الله لهو العزيز الحكيم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 يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال طائفه من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهال وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل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 أوفي بعهده واتق فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثملا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا ينظر إِلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِلَتَهُمْ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 أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْرُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات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 أحدهم ملؤ الأرض ذهبا ولو افتدي به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التولاة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 قل يا أَهْلَ الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمَنَ تبغونها عوجا وأنتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون يا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلي عليكم ايات الله وفيكم رسوله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 وأما الذين بيضت وجوههم ففي رَحْمَةِ الله هم فيها خالدون تلك آيَاتُ الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض. وَإِلَى اللَّهِ الله ترجع الأمور.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 إلا أذيء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينشرون ضربت عليهم الذله أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل منه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 آخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَيُسَادِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يكفروه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ليح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمه الله, الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا والدوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم آيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الْأَنَامِلَ من الغيظ قل موتوا بغيظكم إِنَّ الله عليم بذات الصدور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 والله سميع عليم إذ هم الطائفة لمنكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فولهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم به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 ايها الذين امنوا لا تاكلوا اللبن اضعفا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 ومن يغفر الذنوب إِلَّا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 أيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم؟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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يريف ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريف ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من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 قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين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 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أليكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة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 إذ ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخريكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فأثابكم غما فمن بغنم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نعاسا تَغْشِي طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ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 ولو كنت فضلا غنيا القلب لن فضو من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوذهم فيلم فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اي ينصركم الله فلا غالب لكم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 ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأويه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله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 قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء إن قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 أحياء عند ربهم يرزقون فلحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزيدهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله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 يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في وَلَهُمْ ولهم عذاب عظيم الَّذِينَ الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيء أولهم عذاب نليم ولا تحسبن الذين كفروا وأنما نملي لهم خير لينفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين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 وَإِن تؤمنوا وتتقوا فلكم أَجْرٌ عظيم ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم الْقِيَامَةِ ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سيكتب ما قالوا وقتلهم أنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 قُلْ قد جاءكم رُسُلٌ من قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فمن زحزح عن الناد وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذه لآيات لأولن الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض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 وما للظلمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَ بَرَالٍ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لاكفرا عنهم سيئاتهم ولا جنات ولا جنات تجري من تحتها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 واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها